بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي لهم وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستويا كما نطغ به كتابه في قوله عز وجل في سورة العراف مؤلف وحي لاب عثمان الصابوني عليه رحمة الله ويعتقد وحي اعتقاديني اصحاب الحديث حديث كاصحاب تيس وحي اعتقاد سيه يشهدون اي قريا ان الله الله سبحانه نزهني نزهدي فوق سبع السبع سمواته سمواتك ستضوض أكرك أينو يهيبي اعتقادنا يارقريان مستوين إلو يهيمدك أك أما كسر مري على عرشي عرشي سك كسر مري كما سيد النطق أقوله كهالي به إسق كتابه كتابك سدق كهالي في قوله أرهدي عز وجل أويري في سورة العراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لماذا هو الحكاق ذا قلي صفة, صفة الاستواء صفة الاستواء ومن صفات الأفعال يعني إله سبحانه وتعالى استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. مرك وأهل مشي أدي سكوحلن سبحانه وتعالى إراده السكوحلن ومعنى أصحاب الحديث كمرك أن الصن وحي رمسيهن أو قريان. الله سبحانه وتعالى إنه تضوض الصمك كريه. عشجي سنة كسر مرئ لأن عرشه تضوض الصمك كريه. الله سبحانه وتعالى عرشي وسوك السرية كتابك وكوها اللي قرآنك اللي في قوله عز وجل في سورة العراف دور الميلوت وقرآنك أيكسوة الرورتي السفة داسي أي أيضه وذينه كاني لح ميلوت بكاني ماشي تضبادنا يعني وحويا ومكتغي ماشيكو بذي وحويا أيكسوة الرورتي وفي سورة العراف اللوحول سبحانه وتعالى إن ربكم ربيين الله الذي ميتك سو خلق ري السماوات سماواتك أبو ري والأرض يضللك في ستة أيام ما الملح دحضك أبو ري ثم كذب لاستوى وصرم على العرش عرش كركيس كصرم يعني سماواتك يضللك مركو لحبر ليخبرك جذوه ذمك وق أبوري كد بأي عرش كسر مري سبحانه وتعالى ككر مري وقوله يا الله هذه سائر وفي قوله في صورة يون الصيادن أكير ومش لباد إن ربكم ربجين الله الله الذي متكسر خلق أبوري السماوات السماويين كإوال الأرض البركة في ستة أيام ليخبرك جذ جذوه ذمك ثم قديمنا استوعى وكسر مراكك ومرى على العرش عرشك يا كركيس يدبره ما مولى الامر ارنكا كوك ارنكي سا ايو ما ملا هلكس كو سو ما مولى ما من شفيع ميد ارجين كلام جيرو إلا من بعد اذنه وغولانشي هي سكديمويه اد ارجي سكودي جيرته يا شفاعه ما جيرته انو ادمو مويان رب سبحانه وتعالى و ماشي لواد وإيضا ثم استوى على العرش رب سبحانه وتعالى كويل هذا وقوله إيا الله الله ديسا في سورة الرعد يدنا أكويل الله الذي ميتك ويرفع كوريا لي السماوات السماوات كوريا لي بغير عمد تير حال أي أما بغير عمد تير لآن أيو الله كوريا لي ترونها حال الأركيسان تير لآن تس يضع إذن ثم مركع كدب نمركو قرية لي استوى وئكاذو كسر مري على العرش عرش وكسر مري أيضا ماشي صد حدوي وقوله الله ألهدي سبحانه وتعالى وفي سورة الفرقان أيضا ثم كدب استوى الله وصر مري على العرش عرش وكسر مري الرحمن فاسأل ويدي به إساجة خبيرا الرحمن وي فاسأل به إساجة خبيرا ميد ارمها غن اوغويدي وقوله يلا ارهديس في سوره السجدة اوقيري ثم كذبنا استوى وصرمري على العرش بكسر مري وقوله ويمدك ذاك لتعلو ارهديس في سورة طه الرحمن الله نحرس بضني على العرش عرش كرسي اي استوى كسر مري ليحمل ضوالك كان ماشي الصداد وسورة الحديد موسكنين والله سبحانه وتعالى وكيريد هو الذي ميت كوي خلق أبو السماوات والأرض بملكة في ستة أيام بكو أبو ري مالمليح أكذهد بكو أبو ري ثم كدبنا استوى الله وسرمر على العرش وكسرمر تضبض الميلوت أي قرآن كربي سبحانه وتعالى يعني صفة الاستواء ستة صلى الله عليه وسلم ومد على العرش عرش يبدو بصعد. Kelimet jo ala ala døbade gey, kædiblen årshigellet døbade gey. Istawa aneside døbå, har dig kelimet jo ala ala gælden beviser, og harfudjerker sællet døbade gø. Ølmedal lugadu upeleje hin, upe ansarommerid ahin lomeye kan. Ah, mærk i ejen harfudjerker gælden beviser, istawa valide istiran be mærk anugta. مركي حرف جر كدام بيو حرف جر كدام بينا إلاء ويهينا بمعنى قصد الله استعماله بينا لكن هذه حرف جر كدام بيه حرف جر كنا علايه بمعنى واحد ويالمركاز كور مريد إيه سر مريد وحان أهل لغوان فاميلي ساسي معنى طيب مركا ان تضبدا لو يضلؤ مرخاتك oo eedana quraanka ku socortay neer kasta aayad kasta oo sheegaysa ilaahay xaqiisa wax soo dagay ama roob soo dagay ama ama wax yugo dagaya ee soo arortay quraanka aad ugu badan ayaguna waxay kamidii sifad ka alla inuu وحكستو إلهي حقي سكا إيمانا يا قرآن كو حولي استعماله نزول دقيتان بالله استعماله وحكالو يذنى دليل آيادها قرآن كتوسية وحي حق إلهي آذية لقع عبير يا يا فولتان ساسي مانا. إليه يسعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إلى آخره عروج إياه صعود إياه والله عبري وحى سبحانه وتعالى عبي. وحي حقي حج سك إمان ين النزول إياه دقيتا بلق عبري نصوص تسبن أيضًا وحى كتوصي سائله سبحانه وتعالى إنه كرييم طيب وأخبر هو الربيع شافوا جم الله ألا هو الرمي سبحانه كرهيه عن فرعون فرعون حك وربي فرعون كي ألا عيني إلا على ذناء لعله أنه إسوع قال إنه لي لها مانها مان إنه كيري ابن ديس لي أنك صرح ابن دس صر ابن دس صر دار ابن دس لعلي وحنا مضمهي أبلغوا إلى أن جروا يعني وحوا يالإرده أسباب السماوات السماوات سماضها إرده هذا إلى أن جرا مضمه أو فأطلع أن ضال عضوا إلى إله موسى موسى إله سمرك أنصارك وَإِنِّي انقول لا اظنه وحن امر الى يا ياغوري موسى كاذب انو بينالاي بل ايسبول يا ري اسباب تا ام اريده سمده ان انغادو يان دونيا او محضر بتامر كدلك او شوج بل وحن دونيا ياغوري الهن او شيغيا موسى كور كوشيغاهي انو بنتي لكن وصوخ صمبره فالصوخ فد يديفرتا ديرد بو ديسو ليبان طيب ايدنا marka waxa loo dalishanaya in uu nabi muusa alayhi salam fir'awn uu ku yiri allah an aabudaya ay kor bu jira warkaas inuu muusa u sheegay fir'awn u sheegay fir'awn oo u leeyahay waxa si wax اوهي الهدو يعني رحو يصرها الله يبني سبال سمدان آده ياه اله موسى الشيقية كركو الشيقية سوء غانا يا معنى وإنما قال اوهي الهدو فرعون ذلك أرنكاسو محنو اوهي الهدو لأنه اسوه السميع وفو مغلي موسى موسى أيو مغلي عليه السلام يذكرو اسوه الشيقية أن ربه الربقي في السماء إنو حق سرحته موسى كم قالي والرب جع أنجوا عن عبودية دول كان يكأم كان أبورتي أذيجنا كأبوراي وأميت كرشة ميت دول موسى ساكو يري فرعون طيب على ترى ميادن أركيني بور شف إلى قوله أراهدي ميادن أركيني نفيرني أويري وإني أنجول لأظن هو حنومليا يكاديبا ميت دشة جيء يعني وفكودا في قوله ارف في قوله ارهدس بين كشغيا وموسى يري في السماء اله حق سر الها باكره وركا ان بين كشغيا يملينيه ساسوي المعنى يعني فرعون وركن انكسنه ديدنه امكابرده دي مدخده او كسماينه واورو نبي موسى كما قال عليه السلام نبي موسى ساسوي المعنى حضرك وشيخ ولي هي لسلفتي سوكلتو. آية واحدة قرناها أو آيات دستدا هذا أو إسماء بأسماء الصابون. أود ليشنا يو إن هي كمية آيات كقطصة صفة العلوي والفوقية. آية واحدة أود ليشنا يسقونا أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني الإمام الجويني أبو محمد الجويني إمام الحرمين آبهه. إمام الحرمين آبهه نعالم أبوها وعاد وعشق بدن إلى قشير يو. وكثر جريء علماء الشافعية قار كم ده؟ إلى يلا ذين حديث وقت جيسي إله النبي وصاصر له ورسول درله. استغفروا إنو كتر عليهم بانو ملاينا بنو بدي. يعني علم جيسي إيو فقه جيسي إيو جلال جيسي إيو صمت جيسي من الله لا يبواها. رسالة ليها اللي راه ده رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت. وح يك وح يكذب يعني وحويان رسائل فاربضان إيضبا رسائشا للهذا مجموعة الرسائل المنيرية يعني كنت ترتمعنا ورسالة هذا قيمة بضان وغصيبه عن إن بضان وحكسه قولي الشيخ الله من الثاني عليه رحمة الله ولماذا هو هناك شافعي ذو كم إذا طيب وحكسه استغنى آيادة أود لشنية سفاد فوق يدا إيوه يعني كتوسه يسأل إيوه أنه سرى هذا كان إنه فرعون موسى كما قل يسونا الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة في أصول الديناء استغنى صدى أبو عثمان أو كلا الصابوني أو كذا وأيده أبو دلشنا يقول في عن وركا وح ككالي موسى كويري الله أن عبده لا كرب تجده وركا مصوب بيننا يا مرقس صدر أدب وفلي وإني لا أظنه كاذبا إنه بين شعيو kur ilaaha wa jiro oo rabbiga kur mujira warka inuu been ku sheegayaan ba warka odno macna barka taqriban wa qul ya huqaatin ayid al inu sheikh uslam min taymihi rahmatullahi warkiisa أو محمد الجويني بأغهري أو بإسماعيل يعني أو عثمان الصابوني بأغهري كل نوع أي مذيب ومنين شافعيه تاسم معنا طيب مركوانا سلاسة علمدا أولا شغي يوم ألا ترى ميادا أركين إلا قولي أولا هذي سأولي وإني لأظنك كاذبا يعني وحكوذا في قولي أولا هذي سأينو بينك شغي يم. إن في السماء إلها أولا موسي واركا إنو بينك شغي أي كوذا فرعون طيب شيخ مركو ساوحي يومي ومدرع المدد إيه وأعيان الأئمة أئمده كو ذو وين الأعيان وعلى قوة الكبار والأشراف أئمده كو ذو ويناء أشراف ذو من السلفة رحمهم الله لم يختلف, يختلف مين اسكو خلاف في أن الله قال تعالى كرهي على عرشه عرش جيسين وكسره وعرش عرش فوق سمواته سمايا كيساء وككوريه ما يناسكو خلافين بول. وعوله أمضن الإسلام كعلم هذا ذي. الله أرنا حريستا ما يناسكو خلافينه إسكوماين الدين. الله إنه عرش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 علمف ربضان باسدا سوك لسوك ورنسا إني أئمة السلف يعلمذي ووينا اكتوض أي اجمع كأهيد قال لأ إنو عرشي سكسر يا سبحانه وتعالى فعاكم درجة سوك ورنسا الإمام إسحاق بن الرهوية إسحاق بن الرهوية صاحب ومأمد إمام أهل خراسان نمكي صاحب مذهب كأهاء أياء سوك ورنسا يعني الرحمن على العرش استوى. مركو فسره وهو الإجماع أهل العلمي أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة يعني ماذا أرد أنه يسكوا في الله سبحانه وتعالى عرشه يسا كسر رأيه وحو البقر منك أغوخو سييا منك قيتي سأغوخو سيسا وحيا لنواك ورهيا هذا الكاسي أجده ديس وحوهي يعني الله سبحانه وتعالى عشي جسو لكن علمي جسي أغانشيه سي يلس عشدي سميل والبيت هلا تاسمه المعنى ميل والبأ وحيالهي ميل والبأ الضوماد اللاج شراي وإلهي أغانشيه سي علمي جسي لكن إلهي ذاتي سعرشكو كسرية سيدا سو إجماعك سو قولنا يا إسحاق من الرهوية علماتي السلف رضوان الله عليهم وحا يساقنا إجماع سو قولنا يا لوذين ال... يغن الرازيينك زرعة الرازي إيه أبو حاتم الرازي ويغن أي ماذي السلف، علماء ويغن الحديث كم منها يجماع يغن سو قول ابن أبي حاتم باوح ليه وحا ويد أبو حاتم الرازي إيه أبو زرعة وحا عن المذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار أصول الدين دين تأصول شيئا وحي مذهب كي أهل السنة أي كسو قارين علم ماذا وضم ذا إيو الضبالة كالتوكتانا كسو قارين أي ويديب مركزا وحي له ذن أدركنا العلماء في جميع الأمصار يعني وضم ذا أورنا المسلمين دا. علماء التوج توحان كثوجاني أن الله على عرشه بائن من خلقه إله سبحانه وتعالى إنه عرشي سكوري خلقي سلكب حسنيه الربي سبحانه وتعالى نص كثوجنا سوجوري الإمام بلا لكاي الشيخ الألباني عليه رحمة الله نوصي عليه طيب إجماع سوجورنيا وحاجماع سوجوري استجنا الإمام أبو عمر الطلماني الطلماني في كتابه الأصول إلى معرفة الوصول الى معرفة الوصول سونا وحوليه اجمع المسلمون من اهل السنة على ان معنى قوله وهو معكم اينما كنتم ونحو ذلك من القرآن انه علمه وان الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء ابو عمر اطلع وحليه كوحوليه سونا وعلم ذي قرن آخر كيسة إلا وحده لها قرنج أفراد آخر كيس إلا قرنج الشناد بلوجي سرقي النورابو كمده وعسكوا فقموا بالمسلمين وأهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم هي النصوص تلميت كا ألا لتشيرن كي نويمال أكتمب وإذا لتشيره نصوصه معناها لها قرآن كا وحال إن لجوده إن علمي جيس لجوده باي علماتي السندة اسكوا فقيمو ميل والبوت شوقتاو إذي اللجرا وهو معكم أينما كنتم بعلمه سيداوح اسكوا فقيم علماتي أهل السندة إيا السلف كاسكوا فقيم أما الذات دهسوا وهو فوق السمادوات بذاته مستوى على عرشه أما ذات دهسوا عرشه كسر يا ربي سبحانه وتعالى ميل والبمتشوق سمجد اجمعوا مسألة المسألة السلف كي علم دي السنة ده أكتر والخلاف كتير ما بقاهيم. إجماع بكوهاي ويسكوها في الصناعين ولا إجماع على جنب حلي إلى الصحابة دي إلى التابعينتي أي مدي وينه ووينه سيد الله سو كل عند أهل السنة والجماعة ربي عرشي جيسو كسر ريال مال والبمة لكن ميل والبوح شو جوا علم جيسة أو جنسيسة عرق جيسة لس أجلس كما مقرصو ساسي معنا وحويان أي مريان يعني وحويان إجماع أسوق ويا أبو الصابوني أم بينم دور إن إجماع يكله طوع علم ذل إنهم كحوط شنو سأل الله قادني إنه سووا كل كوي يثبتوا وحي السجان من ذلك أرنك على حجي سوحي كسجان ما أثبته الله وح الله الصغير تعالى كرهي آه. يعني استوىها وحي كسجان وحي إلهي الصغير تعالى قرهي ويؤمنون ويرميان به إساك ويصدقون ويرميان الرب ربك يعني الرميان جل وعلا في خبره واركيس وارنكاء أورماء أشياء إنو عرشك كسر مري بيكر رميستان مبينيان لأن إله سبحانه وتعالى من نفتي سأجمحك جالسنا إساك عدو الباسكية قالنا خلقي مركل لقي بشر البشر كن كان ربي سبحانه وتعالى مركل لقي مادأ مادة النصحابدي النبي كأوي كان ربي قد أيا مركل لقي مادنا أرضظ وديب أوي كان الله سبحانه وتعالى كل قد ماشي مريانو اسكون راعن كلا حشاده مركل وحويان مركو يصدقون الرباء. ألا أي الرميسان يعز وجل في خبره وركي سؤؤشي جين عرش كسر يوم. ويطلقون ويسيديني ما شيء أطلقه وسيداي سبحانه وتعالى ألا وسيداي. وحي الله وسيداي من استوائه اكشيه سا من من استوائه كسرمردسا على عرش عرش جيس كركي سؤ سذا إلهي او إطلاقي بي او إطلاقي يعني أسيدينا ما التحريفين كيفية الصمين مايان ما, ما التشبيهين سذا إلهي سبحانه وتعالى أشيكتي بي يغن وقفصني يعني ويطلقون ويسيدينا يعني وإطلاقي يعني. ما أطلقه وحر الله إطلاقي سبحانه وتعالى ومن استوائه ككورمرد على عرش عرش جيسو ككورمر وككورمرد ويمرونه ويت سينيا على ظاهيره ظاهر كيسير دسعني اميروها كما جاءت بلا كيف Wel سذا يكتمت که سعد سينة او كوال اذن كخفية ايقات 그 самой من على, على ظاهر وقام واذا يمرونه على ظاهره لقد عربية اي قرآن اي صنده كتومت لقد عربجي معناها لجفه ميو، إفهمك أسود دقة جية، الظاهر كلي معناها الظاهر كي لجفه ميو قو وضع، معنيه هديدنا دنا، واحد معناها كش شيء أو كيفي واح واحد كقصرنا هالرذيننا، لكن سيدا كسر عطسيه واحدون دول استاجتان استوى على عرشه تبارك وتعالى إلهي عرش جيسة. ايو معناها كسر مرى طيب ويمرونه ويسعد سينه ويوديان على ظاهره ظاهر قياسه قوه يا وخي الله اطلاقي ويكيلونه ويتلصارنيان عل علمه علم هو علمي سنه الى الله إلهي الى بيودينيان او تلصارنياه ويصومرن علمه إلى الله ما حالا غودا علم الكيفية صوبه اه لأن وحوية معنى إن لغا فهم يظاهر أوشه ويمرونه على ظاهره ظاهر كيسي كو وضيان ومعنى ظاهر ككم مقدم قد بيا كيفية باكو صحابي ويكلون ويتلسارن علمه حقيقة سي سيئة كيفية يسيذو إيا أمره إلى الله إله باكو تلسارن وكن هي مره رادينا يان اسمنا ويدينا يان مادة بالجل يان ذاته إلهي بسين كيفية ذوق رنين بين الصفات كأن كيفية ذوق رنين صار كجبل صني يا معنا ويقولون وحي أورون يان أصحاب كل المتكستنا من عند ربنا ربنا أتي سكاه هي محكم وما موانا قاتو إلا أولو الألبابي عقليذا فيو قوة صاحبك عقوشو دفايو دهيموي قوة سوانا قاتو وحي متشابهان كجاف الصدا وصيد يساك الرمي محكم كان الرميو أو قاتو رقانجليا صاصر معنا كما أخبر صيد الله والرمي تعالى كرة هاي عن الراسخين كو حديد ديستي في العلم علمي أحد يساكو حديد ديستي صدوك وأنهم يقولون إني ليه ذلك أرنك إني ليه والراسقون في العلم يقولون هذا الك يعني آمن به كل من عند ربنا وحاسك له الراسقون في العلم كوا العلم وكحديصي ويجو الشبهات كأيوه يعني أينن يعني دبئ لها فتنة كأيوه أينن قادم ااا صسي معنا يعني من رع شبهات كمررع رعا وتشبهات كمررع رعا ما تضبع قلم محكم كي كل دجان متشابه أنا محكم كأعرية لأنه محكم كأصله ساس ذرادة الله أمانى سبحانه وتعالى كما أخبر سيد ورما تعالى كرى عن الراسخين كجوارمكوح لدست في العلم لعلم يجلس كوح دست أنهم يجو يقولون إني ليهن ذلك أرنك إني ليه لا صار شغل والراضية الله وأكره لأن غضيم منهم حجود راضية الرالب وأكر نقضي منهم حجورة أرنك سيرالب وأكر نضي فأثنى مركزو أمانى عليهم كركوضو أمان به كسببتي بكو أماني آه. إلهي بأماني سبحانه وتعالى ورحوه كو أماني وحينا علمي قودي أقونتي سجارسي سنين إنه كقاب صدا وحي أي أقونتي سليه هنا إنه معنى وحوهي قاتا تاسا إلهي كو أماني سبحانه وتعالى متشابه نسيدي سيكون رمينيان أو مركع وعوتا كيف يدي إنه نقراني ننواقريان إلا ومتشابه سفادا المعنى هذا أو سرى مريدة أنا ويقرتين او ايضا نواقريا ومحكم يا متشابه لان هراء لسه شيء استفادك من حيث المعنى وحويان و ومحكمة من حيث الكيفية والكنه وحويان ومتشابه سأصدر داد بابو محمد الوجوين الروايس رسالة عند رسالته في اثبات الفوقية يعني وحويان في فاتح الاستواء والفوقية وحوي ليه يعني وحويان العبد في الصفات وحوي ليه ومبصر من جهة وأعمى من جهة مبصر من جهة أو صفة المعنى هذا ومبصر وروح العربية يقال نيبا واكرانا جهة كانتنا وأعمى أو واجه هذا كيفية يحددده فإن كان أعمى بكي هايبن معنا وأبطيه هذا أنت المهم من تغير المعنى طيب فأثنى عليهم الله وأماني بهم يقى أي أماني آيات كاسمرك وإمامك هدى سود اللي شدي وإستوها كتوسها يسا كتوسها كتصي يسا تفسير كالسلفك الرضوان الله عليهم أي مرين مجاهد ابن جبري أوكالي أبل علية الرياح يأعمدي السلفك كلمة استوى وحيكوف السيران على ورتفع بيكوف السيران. سيدنا أبو بكر يغير كصحيح يسوق يعني علماء تسير كل مجريد ولا يسوق مجريد يغير كيسوق ورونا الصحيح أيكوف ياني يال. على ورتفع بيكوف السيران أي مدى السلف. تابعينتي تقصنا. يعني واحد وهو يوصى رم ريح. وكسر رم طيب. وأنا مدى, مدى أي مدى السلف كأي سكور راعي يعني معنى هي اللغة العربية يكسو دقين معنى لغة فهما يكا إستقاوي معنى طيب أما طوائفة تأويلية وأتكدوننا أيها كلمة استوى أيها إنتي الليحيين بي استولاء الليحيين وأنا أتكدوننا إن شاء الله تعالى يقول يا هاسي فكرة داسي أسل كدو يكسو لكن مركوا ربا الآن تقريرنا مذهب كي أهل السنة يقول لغة صحابة إيه تابعين تي أيمان دي ووينا. كاس أن تقريرنا كدي بمرك كدي بآن أطرقنا يا خلا في مذهب كاي سجع. قالوا يقولوا أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي خطيبه هؤلاء يثق وهانكاس أبو بكر الخطيب. قالوا يقولوا تحدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد حافظه هاي قالوا يقولوا أخبرنا علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ. خطيب البغدادي يقول كان ثقة حافظا عارفا من أصله يجور من أصل كيس العتيق إيه من أصله العتيق وحلا جوزه من نسخته القديمة من أصله العتيق وحلا إلى هذا كتاب ك مركن إنك مؤلف ك إسكاله كتاب ك إنك قري أيه وحى وحلا جورني كتاب ك مركض أذق قراته O arddaada aadsi so way kaa gursan. Kitaabka marka lagaa guriyoninka kaaguriyay waxo isu firinayaa kitaab kaagi uu ka gure iyo midka isa uu qorrtaygu isu finee. Waxba markii is inta badgu ard laugu sameyo laa arka inay waxba isku qilaabsan, Kanna asal bu noqonaa kan asal bu ku kala kaas ka sigursan faraabbu أو كلا أو كتاب أو كتاب ك أو قرآن كيساء. دور كان أصل هذا و كسي دبى كيه رئ. أي مرك وحلي لهذا أصله العتيق كصله. أصله العتيق. سالس معنى أي نسخة قديمة ويجا ويجا الشاقي من أصله أصل كيسبو إيجا إيجا والرمي أصل كي العتيق يهريء أصل كيس هو رأي نسخة أي إيجا والرمي بو وحنا أسون حدثنا أبو, أبو, أبو يحيى ابن كيسبة الوراق آه. ابن كيسبة ثم تقارك قريان ابن كبسه ابن كبسه سحمة ياه مقرية ابن أشرق أشرصه ابن بشر ابن كيسب وين ابن كيسب أبو يحيى محمد ابن عمر ابن كيسب الوراق ابن كيسب الوراق. الوراق أيال الهذا طيب وحق الشيق يجرح يتعديل طونا مين الشيقين قالوا حدثنا محمد ابن أشرص الوراق أبو كنانة أهى محمد بن أشرن الوراق الأنصاري أبو كنانة أستقن وحوه وياون جرحي التعديل تون وحوه شريمارك قالوا وحوه أبو المغيرة الحنفي عمير ابن عبد المجيد باليلة أستقنه ابن معيوحول وضعيف أبو حاتم وحوه ليس به بأس قال وحوه حدثنا قرة بن خالد السدوسي الحافظ الحبجة وثقوه أستقنه عن الحسن ابن أبي الحسن البصري حسن البصري هو التابعي عن أبيه على أن أمه مذيقر يمس عن أبيه مستخدقار كود وحا كقرن عن أمه با كقرا مستخدقار كودنا عن أبيه با كقرا عن أمه هدي أيتهاي ومجهولة الحال حال كيدو حبل لقى مؤقع سلسل معنا يعني بحوية جهالة العين معها لكن جهالة الحال ومستروية تقريبا لكن ابيه هدوه هاي حسن ابن ابي الحسن ابيه يسار ابن عبد ال... ابن... ابن عبد بليده الهذلي السج و هو يا لن لا يقانوي اه لن لا يقانوها عمر ابن الخطاب وخته هي اي و هو قورسداي مولاه اي لهيت ام سلمة ام المؤمنين مركا حسن ودش اسجا ابو الحسن كا حسن البصري ابينا للي هاي صحب ولا يهاي صحبه، صحيح؟ كان له صحبة، صحيح؟ مركه دي هو يدي أي نقطنا، إلا كُشِرْتُ جهالا كُشِرْتُ، حدّين نقطه، أي نقطه مرت أن أبيه النقطنا، مش إلا ما سُوقَب عزا، لكن لو يمكن لأثر كله معنا. عن أمي سلمة أبو كور إن في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، في تفسير قوله تعالى وَوَحَّلْ جَوْرًا يَقَالَ إِنَّ تَرِي الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والاقرار به ايمان والجهيد به, به, به كفر الاستواء استواء استوه غير مجهول مد جاه لكي هاي غير كيوه ومد ان جاه لك اهيوه ومعوا ولا يقانوا واح لا يقانوا هذا هو ارتفاع هي علو بلدان الارتفاع والعلو بلدان هذا لقد عربي استوى هو الويل والكيف قابك غير معقول مدل كسر غير ثيوا قابك ولا ما يقال قاب قابك استوى ويل يكيف يديس معقول ما يعني وحلا فهمة يق أو لجرنا يما هو معل والإقرار قرِّد به استوها اللقرة ككر نقشة عشية إله إنه ككر نقض إلا قرانا إيمان و إيمان بيت والجهود ديدا به استوها اللديدان الكفر و الجلّم سائنا أقرتو إنه عشج سكسر ريا أقرتو وإيمان إن الديدات رادمائه كرم تشري عشجة كما طيب أثر كاس رجب لهم بسوساري للكايو كذلك وحصوساري الذهبي في العلوي بسونه كان من قدامه في العلوي سجنا لكن واثر ضعيفه واثر ضعيفه عن أمي سلمة كمس سجنا رضي الله عنه ضعف في جسنا وحصوبه لنك كان صومر نيء ليلهذو محمد ابن أشرص الوراق محمد بن أشرس كسنة ككترة ومطروك علة الأثر نوا إساق أبو المغيرا ننك الليلة هذو الحنفي وإساقنا أنصور شيء يقول لي عمير أم عمر بن عبد المجيد إني ليلة إساقوا نوا مركا متروك نوا ضعف شديدة كان كلان إساقوا نوا ضعيف وي. أضف إلى ذلك اللصة دحد ما كترتوه اللي حسن البصري هو يذي مكورن يا سيدة كتب تقارك وتختمد إلا الله صدحات بأسوك الرسو يأسوك الرسو جهالة حال أمه هو يدي حال كيدون لكرنين المهم أثر هو ضعيف سأصدراد يدوى الإمام الذهبي عليه رحمة الله لي هذا القول محفوظ عن جماعة كالربيع ومالك وابي جعفر الترمذي فأما عن أم السلمة أم السلامة فلا يصحبو الثركني وحكا سجيه هاي علماء السلف كقاركم ذا أيها اللقحذ ذي أو محفوظ كيه سيد مثلاً ربيعه الرأي وكالت. يعني شيخ مالك هي مالك ابن أنس اسمه مالك أبي جعفر الترمذي لكن أم السلامة كما أصحبولي أم السلامة طريقه زوجة وضعيف كذلك شيخ الإسلام متيما عليه رحمة الله السجونه و خولهيه هذا الجواب عن أمي سلمى رضي الله عنها موقوفا و ولكن ليس اسناده مما يعتمد عليه اثر كان ام سلمى الا جوريه مر اسقو مرفوع و نبيه اي لكن و خولهيه سند كيسو و خلو ما وأحلى عسكرة مع يعني وحويان سنة كيس وضعيفه تاني ولا من كان من كان ضعف ذا أبا كوجرة مرك أمه سلامة كمسقنها وركي سالق عسكرة ومسلامة أثرك كمسقنها لكن أثرك سيد إنا إمام دنطة علماتي سلفك قارك من ذكلا أيك الربيعة الرأي إمام مالك إيوه قل يا كليتوم قال ما منك حدثنا أبو الحسن ابن أبي سحاق المزكي ابن المزكي قالوا حول حدثنا أحمد المخدر أبو الحسن الشافعي الحافظ. قالوا حول حدثنا شاذان. شاذان الأسود ابن عامر الحافظ. سجينا له حول حدث من قالوا حول حدثنا ابن مخلد ابن يزيد ابن مخلد. آه. ابن مخلد ابن مخلد يزيد ما قالوا حدثنا جعفر بن ميمون. قالوا حول السؤيلة والويدى مالك من أنسب عن قوله اللعو ره دي سأيا وحلقو ويديئو رأى الرحمن على العرش استوى ووحى ليلي كيف السداب استوى اللعو استوى وضي. كيف استوى العرش قو ككفر مريبا لكن كيف استوى بالي طيب قال وحلق ممالك مم عليه رحمة الله الاستواء غير مجهول استوه ومذ جاهل مد جاه اللي جيه غير كده واملا جرنا يوم المعرة والكيف كيف يذاقني ويدسانا غير معقول ملا فهمة يوم الله جرنا يغير كده له ما يقال كيف يد والإيمان الرميان به استوها للرميان واجب وواجب والسؤال ويدين عنه حاجة سواه اللي سواه كيف لي لهذنا بدعته يابو لأن الناس اللي جمأة غن الصحابة يتبعين تسلف كيف تسميترين وابيل عمرك وما أراكك وما أركبوا لننك على سؤال شيء ويديني يو إلا ضال لن لنصن إلى تعيه ويا وحكلكومعه آه إلا واحد واحد دوقة لموت ضال نصن أو صدر ضرب شبه كثير أو قلبه كجيران فوحي له النعاس وكله دوقة والله نصنها الله نصنها إيمو قتب وأمره و أمر وأمر وأمر إمام ملك به سجد أن يخرج إلا بحيم من مجلسه مجلس كيس إلا به ساعة ورنك اعوه هلا بحيبه هل سأنتم شاكي لأيوه ننكي لبحيوه حالكي سوائل إريوه مجلس ككبح ليله هل دوه يسيركي وين إذا مضى لقد البضل سأنتم بإنت مضحي من جهل لقوته وين بنانك الله توروه مبتدع لككبح ليله مجلس هفرين طيب أثرك استمرك إلى ما هو طريق بوكا أثرك إمام مالك عليه رحمة الله وأنا أثرك مشهورك عنك انت بدل يعني وحول المسألة هذا الأسود للشذوذ ونكسر إمام مالك عليه رحمة الله من عدة طرق ثانية كاركود ضعف بكتشرة لكن يعني مركي طرق سوتكتو يعني وحولين أثرك وأثر صحيحه إمام مالك عليه رحمة الله كسره قال وحور إمامك أخبرنا وحا النور أبو محمد المخلدي ونور العدل علي لا, لا الحسن بن أحمد علي لا, لا. ذهب وحور كان ثقة صدوقا قال وحور حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني السيدنا الإمام حاكم وحولي هي كان من الأثبات الم... المجددين نسي محدثين المجودين ترق معنا وحور يقول لك آذو مريبو أهيو. ن يعني ثبت يبوه. طيب قالوا له حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين ابن حبان باثقات ككل شيء. قالوا له حدثنا السلامه بن الشبيب. مسلم يغيب كيفا كوريه. عبد الرحمن النسائي النسابوري. طيب قالوا له حدثنا مهدي بن جعفر ابن ميمون الرملي ابن حجروح لصدوق الله اوهام عن جعفر ابن عبد الله وثقة. قالوا له جاء الرجل النبايمد إلى مالك بن أنص بوينت إمام مالك بوينت فسأله مركسو ويدية عن قوله الرحمن على العرش استوى ماذا يعني ماذا غيره؟ آه يعني ذا سي وح وجه يملك لا وجه لها هنا وح معنى فإذن سي ماذا غيره؟ ها؟ يعني؟ يعني يسألهم ماذا غيره؟ آه جاء الرجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله إسقوج الدينية هذا يسأله هذا هو أما سيدنا عنده هذا يقول قرنتها يعني يدفأ لا بصبح سيدنا معلق ولاياه محقق ومعناه أن قلنا سيدنا يقول قرنتها جاء الرجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله مرك فسأله عن قوله باكرا كافلا فسأله مركسوج الدين عن قوله الرحمن على العرش استوى أبو حكويدي أو إلى كيف سداب استوى قال وحيوري قال وحاوة جعفرون عبد الله أرضى إمام مالك قال وحيوري فما رأيته ما آنان أرجى إمام مالك وجد إساقو عرضي من شيء شيء حقي إساقو كعرضي كوجده على ذي ساقو كلمين لمدة من مالك وحذلك كعرضي إساقو الشيء كلكعرضي وليه ما رب سوخو علودي ان عادي اهم فما رايته مالك مانا ما ارجب وجد اسقو عرودي من شيء شيء حق حق عرودي كو وجهي عرودي سمد لميده من مقالتي نينك اودهديس هذا جيس او كعرودي وعاله وحانا ككرمري مالك عليه رحمه الله يعني وحوي الرحضاء وعله وحا كسر مري او اسقه ذنبه الرحضه يعني وحوي ديدتي واوينا روحو مركو قنددوا مركو روحو قنددوا وقنددوا قبط ديدتك واويلي كي يما داليا زيد المقري الرحضه يا شنو قري ضؤه ساس ساسقريص اه هادو سايي غرساس فهمه الرحضه هو ديديت كا وين ديديت كمان روح مرك قددو قبط كيمادو كل ديديت طيب ويمدح القوم قومك ويمدح فورريينو مدحاي فورسدين وحا لغا بمعنى وح وأرضادي ماش فلدي دي مالك وحكادي إساني سوي وأطرق القوم فجعلوا وحي قذقلين ينظرون إنه فيريان الأمر أمرد به إساق فيه به فيه ميدين ودقوري فجعلوا وحي قذقلين ينظرون بل إنه فيريان وكرتان ينظرون بمعنى ينتظرون بمعنى إنه كرتان وفيريان وبلسغان الأمر أمركا أمر فيه أمرك به أمره فيه أمرك مالك أمر biisaga fihi dhaxdhis oo amri ah al amr amarka bi ninka uu amriyo fihi amarka dhaxdhis yaa bal amarka uu ka soo saari dooniyo wuxuu dhahi doonaa inay suugan bay dadkii marka gudagalo talo muxuu ku talin doonaa talo maaligii wuxuu dhahi doonaa talo muxuu amri doonaa wax kor fiirinaay ma jir madaxa khos la wada ثم كذبنا السريه ولا فيدي ارنت ايداه اي عن مالك مالك حجي سلقه فيدي عن ابي الله فيديه يعني وحويان و هو فقال عمر كساهم مالك الكيف كيفيه الذي ويسى سيغير معقول من لا غران يا غيرت ود وا من استو هنا غير مجهول مد جاهل لغيها غير كيوان ولا يقانا يو العرب العربة لغي قرانك قرآن كي يسنوذ كي سوى ذلك والإيمان رمين به استوها للرمين واجب وواجب وإلا الدين وكفر والسؤال ويدين عنه حق سوحلسك ويدين بدعة وبدعة ورئو شري شرين طيب وإني أنظ الله أخاف وحنبقي أن تكون إنا تهضالا نننصن إنا تهنك بقية فرقو إن كننصرائي بالآياد قول على ذهب فأخرج والبعي مركزة بلانك الله صاري حلقة دي بلغة إرياي ساس معنا طيب استاذ سيمون مالك عليه رحمة الله كتبه نبا صاري سي الإمام الداري في كتابه الرد على الجهمية أيه كو صاري كذلك أبو القاسم اللي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة ابن مصري سجل كتابك سو كو صاري بيهاقي سقنا كو صاري اعتقادك ايه. أصمار صفاتك الله إمام الذهبي عليه رحمة الله يسوع وهو كان كدي بنوحي يري الذهبي عليه رحمة الله هذا ثابت على المالك بره أثر مالك وكسرين هاي أثر مالك وكسرين أسانيد سقر كنام الإمام الذهبي يري إسناده صحيح ب صحيح وقاركم إذا كيو المعرف شيخ عليه رحمة الله يعني بمجموع طروقه قوي عنه ويزداد قوة بما بعده طرق دي سمرك اللي سوقي وحب دي حديثة طرق دي سمرك اللي سوقي وحب دي هاي ساسو معنى طيب. يعني أثر كمالك وان معنى كودنا مرك ونسي وذي مرك طريق اللي تهدنا كينا يوحولي وأخبرنيه وحا إوار رمي أثر كنا أبو اسماعيل وعظوني أبو عثمان صابوني بانوت شذا مؤلفك وأخبرنيه وحقيقي والرماي بوجدي أوجي بئي والرماي أبو الحامد أها أحمد بن اسماعيل الصابوني عن جدي والدي والدك أوجي بوجور رماي الشهيد الشهيدك وهو جدك سنة وحوي أبو عبد الله وي محمد بن عدي بن حمد وياه الصابوني قالوا على حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قالوا على حدثنا السرامط بن شبيب قالوا حلو حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قالوا حلو حدثنا جعفر بن عبد الله قالوا حلو جاء, أنا وحن جاء وحيمي رجل ننبى إلى مالك بن أنص بويمي فقالوا حلو يا أبا عبد الله أبا عبد الله يوم الرحمن على العرش استوى كيف استوى سابو اكاذي سابو معنى واحويان أسر مري يعني كيف استوى سابو استوى دي. قالوا حلو فما رأينا ما ننأرك مالكا مالك المالي. وجد إسقو على من شيء شيء سوق عرضه، فوجهته عرض سوقه، من مقالته نكا أراهدي سي هذا الكيس سوق عرضه، عرضة نكا هذا الكيس وكل شيء سوق شيء كعرضه ما نن أرقبه، وذكر وحش شجبي نحوه هذا الكيس أنصوص شجني مثل ما ذا هذا الكيس أنصوص شجني مثل ما ذا شيء. الإمام الذهبي عليه رحمة الله وحوله في كتابه العلو، هذا الك إمام الذهبي رواية كيس مركوكيان أي أو سجيه. أيوه مركَّكَ دي بوحد، وهو قول أهل السنة قاطبة تنبر. هذا الكائِم مُذَهِّم مالك خاصكم أهور. أوحوَيان أهل السنة هؤلاء ذِلْبَسِرَ قَبُوبُ، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. استواها كيفية سِقَابِسَ ما فهم ينه جاهل البنك المحيط وأن استواءه معلوم إلهي استوهي ولا يقانى معناها والجرانيات كما أخبر به في كتابه سيد إلهي كتاب كيسك الشيء وأنه كما يليق به ونسئ إلهي أقلم توي سئ إلهي عظمتي سويل كيس أقلم أبو استوهو الله لا نتعمق ولا نتحذق ولا نخوض في لوازم ذلك النفي ولا إثم كسير لحجلي مين لحضبالان مين دي دي اي اقلان شطفون انت سان كرقب سانين بل نسقطو ونقفو كما وقف السلف انت وحي كدن بيوكا اموسينا وانا كا استاجينا سيدي السلف كو واقا استاجينا وقا بمعنى استاجين ونعلم وحا اقنا هاي انه لو كان له تأويل لبادر الى بيانه الصحابة والتابعون هدو تفسير ليه او تأويل اوليه هاي انصداء هايين وحا أودك داج لها بولي صحابة يتابعين تبا أودك داج لها لن يوم القرآن تفصيري لا يوم الحمد بالفصير لها صلوات الله رب العالمين صحابة تبا فصير لها تابعين تبا فصير معناها, معناها دو تنو أيها اللي آدي لها ولما وصعهم اقراره وامراره عنه وما وما حدود تفسير كالتشرو وميشة كتشلة ويعضين لها يمر كواسا أهر مر الله لو كان خيرا لا سبقون إليه ونعلم يقينا وهذا الكيد هو ليس لسي ويعلن ونعلم ذقينا يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالم علوا كبيرا آه. وحن يقين أغنها يجب خوبان waxaan ognahay Allah subhanahu wa ta'ala inu sallahu wa kullamida sifadkiisa istiwahiisa wax kullamida inu sanjirin sodagidisiisa nusurkiisa wax kullamida inu sanjirin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana zahaya waha ayda limintu ku sheegayaan oo kuwa sifadta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku استجابة كلية جوني كوما ها ومذهب كي أهل السنة الصحابة التابعين تأي مدي ووينا مذهب كذي قاطبة هم ساس سا إسكورعين ساس سا إسكورعين إلى هاي إنسيفدي سلودايو سبحانه تعالى وأن لا جن كير معنا طيب وسأله واحد لو أبو علي ميزانكا امام الذهبي عليه رحمة الله الكبح هي صفة الاستواء ميزانكا سا صفات قرآن ايال حديله بلاد مثلا كيف يده كعنت الهي سيطالة محبا يس هذا الكيد ذهبي امه اتوابت سواجرا وحلاله اليد غير مجهول سواجد والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأنت متدعى له. شو أقول؟ هذا الأول هاي سنة. إري مركز أو حبس بقرد. طيب. وكذلك صفة الصمغ، صفة البصر، صفة العجب، صفة المحبة، صفات الإله يردن سبحانه وتعالى هالكاسي وذمريه. أما صفات الأفعال هالنقطين، أما صفات الذات هالنقطين، أما صفة خبرية هالنقطة ميزان كاسي وميزان كأي مد السلف كردوان الله عليهم أي جميع الصفات هلكة عليه معنا وانا معنا وحيان طريق ذا نبت جليد كشرتو أياك لفتوا ذا كلام تو طريقه السلف أسلم بده طريقه السلف أسلم أياذ نبت جليا بده لكن هذا البعض اللي دبرت جنو وطريقة الخلف أعلم وأحكم بده وكلمه كفر كاني كرت كلم الناس كلامي كاني كرت وطريقة الخلف أعلم وأحكم هذو الروح معنها إذا جرنا يو أو فهم يو لأن وح كب على نفس خلف إنه يك علم كان يعني وح ويا صواب بنائين سلف أو نبي محمد يسحاب دي سكتره سو قال ما كلام معنا وأور بعض الأول مئة في مئتين أيه بعض ليه وسوي لو وح لوذي أبو الحس أبو علي الحسين من فضلها البجلي امام جليل او من ايمة سلف الحسين بن فضل بن عمير ابو علين البجري نيسابوري عالم بوها حق لو قضى يا حديثك اقوم بضن اولي عصري جيسين اوحى ليلة الرجي اقومت اللي قدم بايبوها حاكمه ليه كان امام عصره في معاني القرآن قرآن كمعاني ليسا وقت جيسي الرجي اللي قدم بي ايو كمدها لمشادي سواحي اهي لابا قل يسديتن يلودي يعني قرني جيسا دحان قروا انت السادة حبا يقول صدح قروا انت السادة طيب وسيل واحد لدي أبو, ع... أبو علي الحسين ونفضل من البجلي عن الاستواء بالاودي وقيل له واحد لقول كيف استوى على عرشه فقال مركزه الحب إنا أنه لا نعرف جران ما إنه من أنباء الغيب غيب كورا الكيسة كالجران ما إلا مقدار ما شيقي استيمويه كوشيفا لفيديلنا انكن نلوفيديه طيب وقد اعلمنا وحي ن اوغيسيي الله جل وين ذكره حسكيسيي وحي نو شيغونو أنه انه استوى استوى انه على عرش عرش انه ككر ولم يخبرنا نومونا ورمن كيف سيدهو استوى او في, رسالة في غايه كلمه تناول يعني وكيف يدوه غيب، وهو حين جمعان علم جم وحياه به اللي نجقره نجقر صوم بيكمته علم جم قم بيكمته. وعميري غيب كنا أنت نلاقيش شيء ونلاقيش في ونلاقيش وحنا نجقره مين؟ قال إدمار هذه التاسة تاعي. الله سبحانه وتعالى وحنا لا عرش جس كسر معي. سيدو أقص سرمرين النوم الشي. وإن المركة قرنوه وكسر مرين السديابه وكسر مرينك آمس لأننا لهم شيء إنت ساكفلان ساسي معرفة إنت نَعْرِفُ إنا مِنْ أقول الْغَيْبِ نعرفه أنه قرنبور من إِنَّ الغيب غيب كورركي سوحن إننا كجرن... أنا أقول الله نعرفه من أنباء الغيب غيب كورركي سكه قرنبين إلا مقدارا ما شيء أو عن عن طريق الوحي، إلا غيب كسيدي سبب وحي جاء طريق سأنبه لوجود في ذكره. تصل معناه طريق قالوا طريق قالوا يعني عن طريق الكهانة إيوه، عن طريق مثلًا سحر إيوه، شيمان كورلاش عن طريق مثلًا وحي رؤيا إيوه، رياضة وحي قالوا غيره لكن يعني بالتأكيد بقول كيو بقول لهم هو احتمال بريق وحي جنوجم الصغار إله سبحانه وتعالى سيد عشق سوءك هذا ما شيء كيفية سير قابكو ويا إن أراك تو أو إيش هذا قبط تسمين أرقنا إله إن لغوصو شيغو اللغو و الرومو اللغو إلى ذا السيداء إيا السيداء إيا السيداء سوء إيا الله تعالى ما هينا كيفية السيداء اللغو و الرنو وحيي دوئنا مشيكين كيفيات كالصفاتك إيا الله إنا لبدا من نبضي قلي مركي اللغو شيغو الشيء كلاد أغاقيا سقالته أبهلي كارتو تاسم معنا مثلا لكن تسالسو دوينام بحنة maxa la waha uu yiraahdo waxa si siduu u ag yahay maskaxda ama ku soo dhacayo mise og har ikke cirket isku iskum midhinden. I næt udvikler jeg skadetene. Hvilket er der? Lad os se. Lad os se. Hvad er der? Lad os se. Hvad er der? Lad os se. Hvad er der? Lad os er der? Lad os se. Hvad er der? Lad os se. Hvad er der? Lad os se. Hvad er der? Lad وحان اغاقيا استاذننا متر تود الهي خلقك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وخلاص لك مر... كيف, كيف يضع صفاتك خلق عمرك سبحانه وتعالى طيب وقد اعلمنا وحن اغاقيا سيجل ذكره انه استو استوى انه اكاد على عرشه انه ككر مريله انه استوى انه على عرشه ولم يخبرنا نومور من كيف استوها سيب اغاقيا سر, ورمر... سر مرينا نومو سنشيق اثر كسوا سيجن يأسونا قال ابن كنحول اخبرنا ابو قالوا لنا أ... أبو بكر بن داود محمد بن داوود الزاهد قالوا لنا محمد ابن عبد الرحمن السامي حافظ محدث وين قارون قال لنا معنا وحوي ابن داوود ابن داوود كان سلسلنا ونحن حافظه قالوا حدثني عبد الله بن احمد ابن شبويه المرئ المروزي المر قال انه قالوا سمعت وحن مقلي علي بن حسن ابن شقيق حافظ اسناوي يقول اسناوي بان مقلي سمعت وحن مقلي عبد الله بن مبارك يقول اسناوي نعرف ونقرننا ربنا ربنا نقرننا فوق سبع سمواته سموات كيس تضوضا كرب كهذا ينقرننا ربنا نقول أن عبدنا نقانه هل كان سلفنا قانه تضوضا السمك كهذا الإمام عبد الله بن البارق عليه رحمة الله ونِك حافظ بن حجر مختصر كيس تقريبا ماكو اترجمه ويري فيه خصال الخير خصال خيره عيد ونباش يوتك. كان يغزو سنة ويحج سنة. سلم من فرنت فرنتو سلم حاتشكي يبي يتكلم بسؤال أديش. اسمع تعال. إمام وحوي أي مدى حديثك كم ذا؟ ذا إنك فققي يا حديثك يدينا أول باء. معتمد وأوي معناه. يقول وحول النعريف وانو قراني إن الربنا الرب جل نوانو قرنا فوق سبع السماوات السماوات كيس كرك خدان نو على العرش عرش الكركي استوى كسر مري. بائين الحال يهمتك بحثا من خلقي خلقي يسا كده بحث كما تحسير خلقي يسا لا نقول أرنبا إنا بولي كما قال سيدا يترى الجهمية الجهمية سيدا إلا هدين أعى إنه إساق ها هنا حالكا ويام بيده وأشعرون تلمامي إلى الأرض للكو تلمامي جهمية السيدة ليه هنا ودكاله ديه ميلو حالكا نوت شوقا ديه ميلو سلسل معنا ما له ليه ربك أنجو أن عبودي كربان كنا قننا تدوبه سما إنه ككر رعي عرشي سنة كسر ماري ساسان كنا قنناه ساسرادة العلماء دا تختلف كقار كميرة واحد رهله تلمامها ربك عليه إسحاق سوت تلمامي خروحة إسحاق عبوديني الله عبودي متك عبودي وابد مجهول بلا وعي قنبا mel u kutilmaamana aan lahayn macduum bi caagudaya soowce mid الله caagudaya ala meel walba joga meel walba qashinka يعني dhex jiro oo yaani wax weyn meel kasto xun uu ku sheegay ka caagudaya rabbi noo caaso tilmaama halana allee kawnka abuurtay quraanka soo dijeeyay neen wax ma mid فهمتى؟ ربى كل يقان القرآن كشيء وسنة كشيء السلف كل قصوا عليه لا عبودى ووالربى كخرشى هالكاسان لغوا يقانه سجى أما وحي سيدك كجدى سنين عبودى يتلمى ما هتلمى ما كجدى سن ربى له كيل الشيء معها أكو كأبوترى كلا العبودى زمركا مركوا ساس معنا طيب وهذي زمركا استوى على على العرش استوى بائنا من خلقه بائنا من خلقه كلمة يدي كلمة وقتكي صحابة اما تابعين تلاستعمالي جريمه وحالة استعمالة استعمال كيدو تقريبا اغوه الرئي اغوه قرنكي لواد الى قرنكي ستحد قرنكي إلى الى قرنكي ستحد بعلمده اذو استعمالين الا استعمالان وحا كان بائنا من خلقه داس مركي جهم بن سفوان اغوه كان فكرت دا اراني سا الهي ميل والبوت السلف كوباها دين كلمة أي عقيدة الباطل كأم فيه مركزة وحي كأنان يعني وحي استوى على عرشه بائل من خلقه وما دام هو يسوي الخلق الهي بكود حتران وخلقك خالق مكة البحسنة ويسكود حتران هادو جهم كأنان علماء السلف كو كلمة أي كرة ديان بكأنان وإله دين ما هذا الهي خلقك يسوى كبحسنه رقاب أفرض الله عن كلمة استعمالي السلف كاملة أو كمله مثلا عبد الله بن أبي جعفر الرازي، هشام بن عبيد الله الرازي، سليط بن داود المسيسي الحافظ، إسحاق بن الرهويه، أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، ولي بالوضع يجو حكح كايوذان عن العلماء في جميع الأمصار. طيب وحكم إذا رجع استعمال يحيى بن معاد الرازي، عثمان بن سعيد الدارمي، الإمام بن خزيمة، أبو القاسم الطبري ابن بطة، أبو نعيم الأصبهاني وغيرهم ولماذا فرح بضنبا كلمة بائن من خلقها استعمال وعنى علم دي سلف كالدوان باعلي لو مباهن المركي هوري ووقتي هوري لو مباهن لكن مركي اللو مباهن باستعمال فاسو معنا طيب وحين لما يتوقل مثلا إن القرآن غير مخلوق صحابة لقمها تابعين تينا لقمها اذا ما دي دنبا السلف كالدوان استعمال ما هي القرآن غير مخلوق صحابتي تابعين تما استعماله لما حاول استعماله لأن وقت قال الله وباهنيه ما ركي الله باهذي إلا السلف با با استعمال السيء دي العادة وردية كلمة الباء إن والله من باهي أي كان تبي استعماله ساسماعنا طيب ما استعمال واحد إشكال واحد مشكلة كوماتشيرته ساسماعنا ما دام علماتي السلف هو استعماله طيب ولا نقول اضل من كما قالت الجهميه انه ها هنا هل كانوا جوجسه الجهميه ادهن انو ديهمين ابودي الامام عبد الله بن مبارك عليه رحمه الله هل كان فان فاني فكره اضل ليس اله مشن جوجا او ميل والبو جوجا وا فكره جهميه جهميه لان ننكر كان واحد إلهه إله عرش جيسك كسر ريا و هذا نحن عرشه كسر ريا إله يجهل و شعيب و كبلنا إسح و إن الدينون في كل مكان موجودون في كل مكان جهمن الصفوان باكين استوى هنا ننكر إنكارك صواب ننكر صو فيك رضا قبنا و جهمي تصف الشاعرة هي ما تريد يدا ايه هي كل يدا كاكينة الجهم يدا كاكينة مركوا فكرة جهمية منشأا وترعرعا ومبدا ونهاية أصلا كاليا فراعا بالجهمية كسوش هذا معنى إنه هاهنا به مينبن وأشارونا إشاري إلى الأرض نور كحق يسو إشاري طيب وستمعتوا عن مغلق وقفتك دونه إن شاء الله تعالى فاين إرادة ومركا المعنى بحو يفصل كآخر كثورين وبنكه اللي دونه يعني بحو يأشعر هذا إيه مسألة المحيكة قبعا محيكة ليه أي ماذا ديواوينا يعلم ماذا ديواوينا إيه متأخرين طوضو سيسجر مرسيهين أي إن شاء الله تعالى كان دونه بإذن الله تبارك وتعالى لكن مبدئيا هنا أغانو إلهي ميل والبوتشوغا فكرة دونها فكرة جهمية, وفكرة جهمية مذهب ج طيب وانا مذهب باطل أوي، مذهب باطل أوي، وهابيرة وح نصنا أن عسكرين كانوا هر إمان يا عقل جا يفترض أنت بكر إمانه، لأن وح كمل لي، لو زين باطله، لو باطله كلا اللي سواه كم ذا؟ إن إلهي سبحانه وتعالى لجش ره وح آذن حتى عتكست أكتر قيمة كل آذن أقول، وحكى لازم سئنا كشكت إلهي سبحانه وتعالى ما لها Ie kæsningk, ie muskulat erina at kushek og han er er i مركي أيقاثن إله مال والبوت شو جه؟ ففي كردي لصي ضربت لصي فجأة مركز واحد هذيل إله خلق يسوع جي أو خالق يمخلوق الله وكلا صار كرب. صار ضردد هذا مرنا خالق بعده مرنا مخلوق بعده. حضات إلهن أو قيد تادي إلهن فرعو المركو إلا أنا ربكم الأعلى وقو منا وده ومحوكو منا لأن الهي إلهي كدح تشريبه هل هايبه للمركة قيبتي سإله هايبه مخلوقات كود ما دام إلهي لهذا ميل والبو كدح ميل والبنوات ميل والبنوات ميل والبنوات مخلوقات كود نبا وحي نقونيان خالقية مخلوق سكود حشري نقونيان لا جمل فكان كريم. وفيك رأي ابن عربي إيوه، حلاج إيوه، ابن السيناء إيوه، زندقين ينكل معناه أما متكلمين تها أما غللات المتصوفة ننكل إلى هذا. فيك رأي وين؟ اه يعني أهل زندق والحاد ملحدة لا. فيك رأي ضدي وين معناه؟ وملك والخنزير إلا إلهنا ننوجيده. أيج يضفرك وإلهية الندي بدأ. ورح هذا رأي ابن عربي إيوه waxaan ula jeedaa ayga iyo doofaar kan ilaahba ku dhax jiray soocida message-ti fikraddu waa dad laga karilaa ayay helay waris ka daayay ilaah meel walbu jooga joojiya wagaalnimay oo fikraddi quraanka iyo sunnada ku ekaada ilaah kor buujira ku ekaada wax balaayda iyo quraafada iyo dibka iyo abaadiisha iyo fasaladka ay ku dhax jiray iyo wax ka sådan er det. Jeg har en mand, der har en mand, der har en mand, der har en mand, der har en mand, ka har en mand, der der har بيقولوا ما شاكر، بيلقون ما شاكر، وهم معدوم. واحد يصير بمركز وبحية. عمر معددي عبد عزيز خليفة الرشيد، إلهه النعير. من كدة دينك سينتو قرآنك يسون هذا كتبه أكثر التنقل. ما لم بملبو تجيبه، ما لم بفكرت بكرور، تناوكرور، تناوكرور، في كل مكان لا كور، دلهم مكان بلا كور، ما راح يتصدقنا طيب. انك تزوب الامر كواركاسي <تصفيق> واه وا فك يعني وحويان لوازمته باطل ككل لازمه يسيله مل بو جوق الى ان تلمانو مقصدك و خوي و سويتو و المغربي الحاكم بان عبد الله الحافظه أها في كتابه التاريخ الذي كتاب كس جمعه او لأهل لاهل او كلمي وفي كتابه معرفة الحديث اللذين لوضع كتابه جمعه ما او كلبي ولم يسبق ان لوه حرمنا الى مثلهما لمادوده وح لم يدنا ان لوه حرمين يقول اسكول ابن مقله يعني هو معرفه الحديث وكتاب مصطلحها كتاب تاريخ نور وكتاب تسعانه ولا كتاب يقول اسول ما المغلي سمعت وان مغلي المغلي ابا جعفر ابن محمد بن صالح ابن هاني اه ومن ثقه يقول اسول سمعته وحن المغلي ابا بكر محمد بن اسحاق ابن خزيمه امام الائمه يقول يساقوا لي من لم يقل روحان دهن بأن الله ألي عز وجل على عرش عرش كيس كوركي سوء هذه روحاً دهن قد استوى وكسر كسر مري بأن الله عليه على عرش عرش كيس كوركيس أيو قد استوى كسر مري روحاً دهن فوق سبع سماواته سماواتكي ستضبضع كوركوضا فهو الروح سي كافر ويمدكو قالوا بي بربه ربي جيمكو قالوا حلال الدمي ni gisu la wa halal buj yastata tabta ba la waydin wa illahi la kan fa in du so noqdo kan noqdo arinka isaga fal amru wa arinka markaa du oo ku atkaysto لو كنت الله على عسوب المركز قرط اللي جوني لأنه مرتدوي وجال مركز ساسوليمان وألقية ولا ولا ردي على بعض المزابل قش القبيضة كاركود بالوجود احترب بختيجي سمرك اللي ديلو قرط اللي جوني على عسوب ماي أنت الله قاعد بختيجي ساقش القب كارك اللي جدر يا مزبلة مزبلة ذا واحد اللي على ماش السحراذة حورات السالضة وذا يقشن في الوجود ضدي له طيب وأنطيه ولا ريب على بعض المزابل بانقرديا قش القبيضه قاركود ايا لوو حتى لا يتأذى إلى أين كديبا تونين المسلمون مسلمات تو سين اوو ولا تونين وللمعاهدون يغالل بلانتا لوو لا جير تونا سي اينن اوو ديبا تونين بنفني رائحه جيفتي يعني مسلمين تسينا أركيسة يوحكسة أركيسة أركيسة أركيسة أركيسة مسلمين تقولين ما يقال حتى نبدو لده الإسلام قوة المعاهدين كيسة حتى أور كيسة. يا أركيسة لو ديديه قال الله حتى أنه أركيسة أركيسة أولوك مرسد مايش أسوك يا إمام محمد بن خزيما عليه رحمة الله طيب وحيري ولا يريثها حتى لا يتأذى سينا. أقول باتولي المسلمون مسلمين تولى المعاهدون إيقالة بلنطة اللي قلت شرطون بنتني رائحة جيفة بخت جيسة يعني الرائحة دي سي يعني وحوي أركس أركا قر منكس سيئة أقول باتولي المعنى وكان وحو أهانا يماله حولهي سنة فيئا فيبون قلي حولهي سنة غنيمة أهانبال لقد قد يجيو بانجي قد أولدي بيت المال كاللقداري لا دخل معي لا يرثه بحر مياه لأحد الرعاة من المسلمين مسلمين تكمن ذبح الماء لماذا قرابة سي عروتي سي ذات كيسية بحر مياه لماذا لماذا إذا لأ... علاض وحوي المسلم مسلمك لا يرثه من بحر والكافر رجالك لكن للإله كر تشروب وقلب تغيير ذات كيساس هو دمر كأعرورتي ذات وينها الله بشينا ومسلمين حديث مسلمي هي إنه مسلم يقال اسمه مدحلا. إذا إصدح لنا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مدحلا ألم مسلم مسلمك لا يرث مدحلا ألم مسلمك كا ألم كافر قالك ولا الكافر كافر كنا مدحلا ألم مسلم مسلمك مدحلا. مخالِي مسلم الصوصة رحدي من حديث أصامت من زيد. إسحاق النهزيما حروا جاء كذلك في ذنب الكلام كصوص شيخ الاسلام ابن عليه رحمة الله وحوليها اسناد هذا الاثر صحيح حموية تصل معناها كلين اثر كاسي محمد ابن اسحاق ابن خزيمة وحو موطينا روح الهي استفاده سا استوهد دي داي. انو قاليه كفر كاسي وليبا انو يا كفر ناقل اه عن الملة اه انو يهيب معنا يا معنى طيب سيدا ابن, ابن خزيمه عليه رحمه الله اوو كتغي waxaa la qaba culimada salaf ka qaar oo sifada ruuxiideeda qasimatu al-istawa inuu oo u galay muslimiinta aan lagu tilineynin wa min kibari مركي حقه في مادنا الله جل وعلا حنيه مرك كليتنا الله شايعناه أين ما ضهدي ومن أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي أفرت نن محمد دينت الله أصحاب الوجوه في في المذهب الشافعي أفرت ضهاء إسك قول بكله مسألة استواء الله على عرشه Imam Kadi imam mumkodi, i mumkodi, i mumkodi, i mumkodi, i mumkodi, i mumkodi, i mumkodi, i Insha Allah Taala, Abu al i al Ashari, mumkodi, i mumkodi, i mumkodi, أما إن عبد الوهاب هي وهابية التي من ننكتها واركيسان دورينا أين كسلكان إنو سنشغل كلها إن تيمية إبن عبد الوهاب طوانا وحلوظو الرئيس السلف كي تقريريان إنو يسوي قوريا رجى التقريران إنو إما اي ذي شافعية إيو أشائراتي رجى التأسيس كوضا بالهاب أبل حسن الأشعري وننك مذهب كو ما إنو زقوا jeg er en biblin, der er en kutub tilsy, loftodimakas og kurin, bestofatia. Jeg er ikke loftodimakas og Så donor, echa loftodimakas. Det er mit kutub til ukunne echa loftodimakas. Intet har jeg noge at katte, er den, der er